أعوذ بالله من, الشي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب منزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما وَلَيْلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ وَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ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 وَلَأَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ وَلَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أُنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ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 قال اخرج منها مذؤا ممن مدحورا لمن تبعك منهم لاملا ان جهنم لاملا ان جهنم منكم اجمعين ويا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 فَقَشَّجَرَتْ بَدَتْ لَهُمَا مَا سَوَّآتْهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عدو مبين قال يا ربنا ظلمنا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 في الجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يراكم هو من حيث لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يَوْمَ القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله وان تشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاء لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إن يأتينكم رسل منكم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ هُمْ فِي غَافِلِينَ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا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 شَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ في النَّارَ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لعنت أختها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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا, كنا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جِئْنَا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 تؤيله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء نصر ربنا قد جاء نصر ربنا بالحق فهل من شفيع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 بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ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 وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَجَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً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 اتيكم انهم اناس يتطاهرون فان جيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين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 نصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا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 بالباسا بالباسا والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا قد مس اسانا الضراء قد الضراء فخَذنَهُ ضَتَتَهُ وَهُم لا يَشعرُون وَلَْ أن أَهلَقُر آممَن وَاتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِ ذََركاتٍ مِنَ السمِ وَالأَضِ وَ وَ كَذذَّبوا فَخَذْنهُ بِمَا كانَوا يَكسِبُون افا امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بات وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون افا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِرِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلْ لو, لَوْ نَشَاءُ أَصَبِنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءُونَ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 قال القف فلما القوس حروا اعين الناس سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقُمَّل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا كانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لان كشفت عنا الرجز لان كشفت عنا الرجز لنؤمنا انك ولنرسلنا معك ولنرسلنا معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجلهم بالغوا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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَرِّ لَنَا إِلَهَنَ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرِئُونَ وََمَا يَطْرُّ نَّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَن جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ فَتَنَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ يَا أُخِي إِنِّي اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي قَالَ رَبِّي أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لن الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعطا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى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 فاخذها بقوه وأمر قومك ياخذه باحسنها ساريكم دار الفاسقين ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل ايه وان كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا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 وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَيْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بِنَعَمْ مَا إِنَّ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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبَّنَا لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُنَافِقُونَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تشاء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 فآمنوا بالله وعسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِنْ قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اذْهَبْ بِأَهْلِكَ وَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ مُقَامًا وَإِذْ اسْتَسْقَى قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّىٰنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هذه الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لكم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 اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اذْ تَأْتيهِمْ حَيَاءٌ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَانَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لا تَأْتيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِضُونَ قَوْمًا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَأَلُومَاعِذِرَةَ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّ جَيْنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 إِلاا الْ الحَقَّّ وَدََسُ م فيِي وَالدار ل خِةُ خَيْيرٌ لَِّنَاتَّقُون أَفَل تَقِنون والَّذينَ يُومَكونَ بالِالكتابابِ وَقامُ الصَّلَةَ إِ لا نُظ إِ لا نضيع أجر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 بادهن افتهلكنا بما فعل المبطن وكذلك نفصل الايات لعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أَخْلَدَ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل, إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون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 وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجًا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ الدَّعَوَى وَاللَّهُمَّ مَا لِئَنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا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 اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِذَا تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إليك وهم لا يبصرون قُولُوا الْعَفْوَ وَأْمُرُوا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُوا عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا, تذكروا فَإِذَا هم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 إن الَّذِينَ نَعْبُدُ رَبَّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ